وَلَسَعَفُ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلأَ أَنَّ جَهَنَّمَ منك ومن مِنْ كَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنظر كِتَابَ مِنَ اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلنا إِلَيكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ فاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصَاً لَهُ الدِّينَ أَنَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنَ يَا أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ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 لَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَسَوَّى وَيَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَيَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى ألا هو العزيز الغفار